يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصل عدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من يُتِغِنَّ وَلا يَخْرُجُنَّ إِلا أَن يَأْتِيَنَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِنكَحُ حُدُودَ الله وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ الله فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لا تَدْرِي لَعَلَّ اللهَ يُغْنِيهِ يجلس بعد ذلك أمر، فإذا بلغنا أجلهم فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف، وأشهد ذوي عدل منكم وأقيم الشهادة لله.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 إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرة ولا أي اسم من المحيض من نسائكم إن ارتبت فعدتهن ثلاثة أشهر ولا لم يحضن وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا ذلك أمر الله هي انزل له اليكم ومن يتق الله يكنف عنه سيئاته ويعظم له اجرا